إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله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 الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأموالهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزين.